يَبَتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءً قَوْمٌ أَصْدَوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا على الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ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 والمنخنة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكئتم إلا ما ذكئتم وما ذبح علن صب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم وخشون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 فَكُلُوا مِمَّ أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّعِيبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن والمحصنات من, من آتيتموهن أجورهن محصينين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 أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَثْتُمُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِهُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهِ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ, ولا يجرمنكم شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم انبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ لو عَنكُمْ لَوْكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِثَاقُهُمْ لَعَنَّا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَتَيْنِ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ وَنَسُوُ حَظًّ مِمْ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 فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ الرَّضْوَانَ سُبُلَ السَّلَامِ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ الرَّضْوَانَ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم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 ولا ترتدوا على أدباركم فتن قلب خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإننا داخلون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 فَأَفْرَقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَتَيْهُنَّ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ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 فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه، فقتله، فقتله فأصبح من الخاسرين.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 كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.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 لو أن لهم ما في الأرض جميعه ومثله معه ليافتدوا به ليافتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجنا منها، وما هم بخارجنا منها، ولهم عذاب، ولهم عذاب مقيم.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 يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا ثم اعونوا للكذب ثم لقوم اخرين لم يأتوا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 وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 لكل جعلنا منكم شفعتا ومنها جا ولو شاء الله لجعلكم امه واحدة ولكن ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فيُنبئكم بما كنتم فيُنبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله.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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتول لهم منكم فإن له منهم إن الله لا يهدي القوم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 فيصبحوا على ما أسررو في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم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 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه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 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا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 بل يداه مبسوطة لينفق كيف يشاء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 ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفّرنا عنهم لكفّرنا عنهم سيئاتهم ولا ولا أدخلناهم جنات نعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون.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 ان الذين امنوا والذين هادوا والصادقون والناصرون من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا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 ان ه ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليهم الجنه فقد حرم الله عليهم الجنه ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار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 لا يمسّن الذين كفروا منهم عذاب أليم أ فلا يتبون إلى الله ويستغفرون أ فلا يتبون إلى الله والله غفور رحيم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 ورأنه يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر و لا نفع والله هو السميع العليم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 لَعِنَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِى إسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وعِيسَ بَنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَونَ عَمْمُ كَرِمْ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 ولتَجِدَنَّ أقَرَبَهُمْ وَدَّتَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بَعْنَ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانَوْ وَأَنَّهُمْ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ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 وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ونطمع أي يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات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 يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبة ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكل من ما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون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 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 ولا وصيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترعون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا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 يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضَلَّ اذا هديتم إِلَى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون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 إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثم فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان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 إذ قال الله يعيس بن مطر يذكر نعمة عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتواءت والإنجيل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهِيَأَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ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 هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنت أريد أن أكل منها وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال إسحاق بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما عيدا من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا ورزقنا وأنت خير الرزقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَ بْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلْنَاسِ اتَّخَذُونِ وَأُمِّي إلَى هَيْنٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ